No. Oh What are you going on, يا رب يا فقير وحسن لي وفرج كروبنا واصلح احوالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا بشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الاكرمين يا رب ناجاك قلبك جاك قلبي خاشعا لعلي قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والاعنان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان وقال أقبل فإن العفو من شان وقال أقبل فإن العفو من شان يا واسعة اللطف يا وَاسِعَ الْأَضْفِيَاءِ مَنْ شَاءَ لُكَرَمٌ يَوَاسِعَ مَنْ يا وصيا اللطفي يا من شلبه كرم يا واعدا ما له في ملكه ثاني يا من أبرج بين الكاف أقرأه بين الكاف والنور أعفيك تسترني اعطيك أنسا تذكرني انساك تذكرني فكيف انساك يا من لست تنساني. فرج قروب العالمين جميعين واحفظ علينا نعمة الإيمان عليك والسلام عليك, الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين يا إما المجاجبين ويا الصفوة المرسلين عليك وعلى لك وصحابك أجمعين. السلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابي